لَقَطَعْنَاهُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَى قَوْمَهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا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 فوسهم يظلمون واذا قيل لهم اسكنوا هذه القريه واكلوا منها حيث شئتم وقلنا حطت وادخلوا الباب سددا نغفز لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 بما كانوا يفسقون